بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ميعاد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم بأسمى آيات المجد والفخار والعزة والانتصار تنهى كتائب شهداء الأخصى في فلسطين مجموعات فارس الليل الشهيد القائد المجاهد البطل رمز الكرامة العربية القائد العميد الركن المهيب. صدام حسين المجيد رئيس جمهورية العراق العبية العراق العبية على الكسر الشامخة في وجه الطغيان صدام حسين أسطورة العصر التي لم تنهيها حبان المشنقة الذي ردد آخر كلماته قبل استشهاده عاشت الأمة وعاشت فلسطين حرة عربية en في vielä, jos heidän on oltava täällä. He ovat täällä. He ovat täällä. He ovat täällä. He ovat täällä. He هي عملية جبانة هدفها ضرب العربي والمسلمين وطمس آخر معالم الكرامة العربية إننا ومن هنا ومن فلسطين العربية التي أحبها صدام حسين لنؤكد لإخوتنا في المقاومة العراقية بأن المقاومة هي الطريق الوحيد لإجتفاث الاحتلال وكل الخوانات والمتساقطين عاشت فلسطين حرة عربية كما أردتها يا صدام وعاشت العراق مجيدة أبية المجد كل المجد للشهيد القائد صدام حسين المجد كل المجد للشهيد القائد الرمز أبو عمار والخزي كل الخزي لكل الخوانات والمتساقطين إخوتكم كتائب شهداء الأقصى وفلسطين مجموعات فارس الليل البلد العربي ما ما تكفينا الحربيه شر جلو ويشتتين ها